إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات نقاض إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لما تكفون بأيات الله والله شديد على ما تعملون قل يا تصدون عن سبيل الله من آمن تبعونه وجوه أنتم شهداء وما الله بغافل عن ما تعمل يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريق من الذين أُوتوا الكتاب يردوك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 اللَّهُ حَقَّت قَاتِه وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ